تَا إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِتْ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 أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طويانا وكفرا فَأَرَدن أَ يُبدِلَهُ مَا رَّهُ مَا خَيرم مِنهُ زَكتَ وَأَمَّ الجدع فَكَانَ لِغُلَ مَنةِ مَنِ فِيمدينةِ وَوكانَ ت تحتهُ كَزُ الَُّ مَا وَكانَ أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 إذا بلغ بين السبدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأ جَمُفسِدُ نَفرِلِ أَْض فَهلنَّ جَعَُوا لك خَرجًا على أَن تَجَعَلَ بَنَنَا وَبَيينَغُم سَدَّ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَّ خَييرُون فَأَعينون بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَيْنَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ